أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت الطواف وقنا من فاحق وقنا من فاجر فإن أنه الفراق والتفت الس. بالساق إلى ربك لومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله ثم ذهب إلى فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي ترك سدا ألم يكون طفلا من مني؟ فسوى فاجعل منه الزوجين الزوجين الذكرى والأنثى أليس ذلك بقابر أليس ذلك بقابر قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد, أحمد العبيد ونايف الفيصل. ونايف الفيصل